قَالَ تَعَالَوْا فَإِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَذَرَأْتُ عَنكُمْ لَمَّا خِتْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي ثُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُبْتَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ ها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فزعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون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 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لَامِعٌ غَرِيبٌ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قالوا وأخاه وابعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل تحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون